وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالآخِرَةِ هُمْ يُؤْقِنُونَ أُولَئِكَ أَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمُ أَنْفَرْتَهُمُ أَمْ لَمْ تُنْفِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصورهم غشاوة ولهم عذاب عظيم.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 في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب نليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا فِي نرض قولوا إنما نحن مصنعون الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون واذا قيل لهم امنوا كما امن الناس فقد انوا من كما امن السفهاء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 ذهب الله بنوره وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عم فهم لا يرجعون أو كصيب من الثماء فيه ظلمات ووعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصوائق حضر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم ما وَإِذَا أَضْغَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْئِهِمْ وَأَبَصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ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 وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أنداذا وأنتم تعلمون وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلَنَا عَلَى أَبَدِنَا فَاتُوا بِسُورَةٍ مِّن بِسْلِهِ وَدَعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ فَإِن tafanu تَفْعَنُوا وَلَن تَفْعَنُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ وَأَبَنَ شَرِّينَ لَزِينَ آمَنُوا وَآمَنُوا بِالصَّلَوَاتِ أَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الذُّنُوبَ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ يُذْقُون قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قبل. وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهَا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَحَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحِي أَن يَغْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَرْقَهَا فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أرود الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ الَّذِينَ يَنْقُضُونَ أَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيسَاقِهِ ويقطعون, وَيَقْطَعُونَ ما أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُصْرَلَ وَيُفْسِدُونَ في نَوْضٍ a költséget government-e, és bará vezet azért a TOROP, azokt és content szempontak és auk هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء بسوىهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم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 وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَثْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقُوَلْ فَقُوَلَ أَنْبِئُونِي بِأَثْمَاءِ هَا أُولَى إِنْ كنتم قلتُ بَحَثْكَ عِلْمَنَا إلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْعَقِيمُ قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَثْمَاءِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ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 إلا إبليس أبي واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها غدا حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأذلهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كانوا فيه وقلنا بطو داعضكم لداعض عادوك ولقوم في الأرض مستقرون ومتاعون لا فتلق آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهيطوا منا جميعا فَإِنْ مَا يَأْتِ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَهُ وَيَفْلَحْ لَهُ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ يا بني إسرائيل نذكر نعمتي التي أنأمت عليكم وأوفوا بأهدي وأوفوا بأهدي وفي بأهديكم وإياه وآمنوا بما أنزلتم صدقاً لما مأكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي سمناً قليلاً وَإِيَّا فاتقون ولا تلبيثوا الحق بالباطن وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصرعة وآتوا الزكاة وارقعوا مع الراكعين أتامرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقنون واستئينوا بالصبر والصلاة وَإِنَّ هذا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الذين, الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ يا بني ne szkoro németi, aki a németet, és a német fázd voltuk a legálamin, és نفس te jóval, a te ولا يقبل منا شفاعة ولا يوخذ منا عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم منا لفرعون يصومونكم سوء العذاب يذبعون أبناءكم ويستحيون نفاءكم وَفِي ذَلِكُمْ بَنَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ فَرْقَنَا بِكُمُ الْبَحْوَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقَنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وَإِذْ وَعَدَنَا مُوسٍ أَرْبَعِينَ لَيْلَتًا ثُمَّ اتَّخَدْتُمُوا الْإِجَلَ من بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَرْنَا أَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ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 فتوبوا إلى بارئكم فقتلوا أنفسكم ذلك خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم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 ووضلنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المنه والسلو كل من طجبات ما رضقناكم وما غرمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُونُوا مِنْهَا عَيْسًا شِئْتُمْ مُرَاغًا وَمُنْذِرًا الْبَابَ سُجَّدًا وَدَخَلُوا الْبَابَ سُكَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ يُغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ غَوَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلَنَا عَنَا الَّذِينَ غَوَمُوا رِجَثًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَبْسُقُونَ وَإِذِ اسْتَسْقِلْ مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَ ضُرِبِّ عَصَوَكَ الْحَاجَرِ فَافْسَلُوا عَن مِّنْ حُسْنَتِ عَصْرَتِنَا وَدَعَانَا كُلُّ عَنَاصٍ مَّشْرَبَهُمْ كُونُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَدَعُونَا ربك, فدعو رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَأَدْفِنِيَا وَابْطِنِي قال أتستبدلون الذي هو أدنب الذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الزلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله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 انَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ من, مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَمِنَ الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَإِذَا خَزْنَا مِيْسَاقَكُمْ وَوَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورُ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَازْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَأَلَمْ لَا فَضْلٌ الله عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُمْ كُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَخَلًّا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً فَجَعَلْنَا لَهُمْ كَلَّا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ وَإِذْ قَالُوا مُوسَىٰ لِقَوْمِهِنَّ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمُ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قال أعوذ بالله أن أكون من الزاهرين قال ادعو لنا ربك يبين لنا ماهي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر أوان بين ذلك فافعلوا ما تمرون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 قَالُ دَعُوا لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِيَ إِنَّ الْبَقَرَةَ شَابَى عَلَيْنَا وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولٌ تُسِينُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي سَلَامَةٌ لَا يَجْتَفِيها وَقُلْنَا نَجِئْتَ بِالْحَقِّ فَذَبَحُوها وَمَا كَادُوا يَفْأَنُونَ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّعَوْتُمْ وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا ضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِ اللَّهُ الْمَوْتِى وَيُرِيْكُمُ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ثم قست قنوبكم من بعد ذلك فهي كالإجارة أوشت قسوة وإن من الإجارة لما يتفجر منه لنار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وَإِنَّ مِنْ هَذَا مَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ أَمَّا أم تَعْمَلُونَ أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ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 وَإِذَا خَلَّ بَعْضُهُمْ إلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُنَا هُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ قَالُوا أَتُحَدِّثُنَا هُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُعَادِجُونَ بِهِ إِنْ دَرَبْكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ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 فاويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فاويل لهم مما كتبت أيديهم وَاَيْنَ لَهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ وَقَالُوا لَن تمثل النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ۖ أَفَتَعْلَمُونَ أم تقولون عر الله ماذا تعلمون بل من كذب سجعته وأحاط به خطيئته فأولئك أصحاب النارهم فأولئك أصحاب النارهم فيها خالدون وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّالِعَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَإِذَا خَذْنَا مِيسَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ نَا إِلَّا اللَّهِ وبالوالدين إحسانا وذي القرب واليتام والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وَإِذَا قَطَعْنَا مِنَ السَّاقِ لَا تَفْسُكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. مِنْكُمْ مِنْ 28. 29. 30. 30. وَالْعُدْوَانِ وإن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 وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ عِمَالَ أَسَدِ الْعَذَابِ وَمَالَ اللَّهِ بِغَافِلٍ أَمَّا يَعْمَلُونَ يُنَاكَ الَّذِينَ اشْتَرَوْا الْعَيَاتَ الدُّنِيرَ بِالْآخِرَةِ فَلَقَد فلا يغفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا إيث بن مريم البجنات وأيدناه بروح قدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تأوي أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف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 Uzlott لِمَا hogy mama, مِنْ kwa balúnya, stafti runa, kafaru. بِهِ سَمَشْتَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُ أَنْ يَكْفُرُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ بَغْيَنًا أَنْ يُنَذِّلَ اللَّهُ مِنْ تَطْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غضب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 قل بيث ما يأمركم به إيمانكم قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فَتَمَنَّوَ الْمَوْتَ أَنْكُونَ فُوَادِقِينَ وَلَا يَتَمَنَّهُ أَبَداً بِمَا قَدْ نَفَتِي دِيمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ وَلَتَجِدَنَّهُ أَحْرَظُ النَّاسِ عَلَى عِياَ ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحذئ من العذاب أن يعمر والله بطيل بما يعملون قل ما كان عدو للجبرين فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا مصدقا لما بين يديه وداو وبشر للمؤمنين ما كان عدو لله وملائكته ورسوله وجبريل ومن كان إلى فإن الله عدو كل الكافرين ولقد ذل إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاثقون أو كلما آدوا عهدا نبثه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون لما جاءهم وصود من عند الله مصدق لما ما أه لِمَا لما ما أه نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم وَتُلِي تَابَ كِتَابَ الله وَأَظْهَرُهُ إِن كَانَ عِندَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سليمان. ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما عوزنا على الملكين بباب لا روت وما روت وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنَ حَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَنَا تَكْفُرُ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَذِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضُورِينَ بِهِ مِنَ أذن الله بِإِذْنِ اللَّهِ O, ما tanulják, amit nem veszélyeztet, nem veszélyezteti őket. És már megtudták, aki vásárolt, miért nem volt belőlük egyetlen لَوْ آمَنُوا وَاتَّقَوْنَا مَثُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرًا لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَقُولُوا رَأَيْنَا وَقُولُوا ظَنًّا وَاسْمَعُوا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 والله ذو الفضل العظيم ما نتخمينا يتنور سينات بخير منها أو مثلها ألم تعلم الله على كل شيء قدير؟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 وَمَا يَتَبَدَّلُ الْكُفْرُ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ وَسَوَاءَ السَّبِيلِ وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا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 وَأَقِيمُوا الصَّرَوَةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوا عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٍ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ دَرَاوْنَافَارَا تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَهُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ بل من أفلم وجهه لله وهو محسن فلو أجره عند ربه ولا خرف عليهم ولا هم يأذنون وقال الذين يهود ليسثنا صر على شيء وقالوا صعد ليسثنا يهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذالك قول الذين لا يامنون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن الظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وثأ في خرابها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 وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ قَوْلُكُمْ فَيَكُنْ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا لايات لقم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجعيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصور حتى تتبع ملته قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما ذك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته وَمَا يَكْفُرُ بآيَاتِكُمْ فَأُنَاءُكُمْ الْخَاسِرُونَ يَا بَنِي إِفْرَاءَ لَذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُهَا عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَاتَّقُ يَوْمَ التجنزين َفْسُنَ عَ نفس, نفس شي أَ وَلا يُقَ بعُْ مِنَا عدَّلُ وَلا تنفعها شفاعة وَلَا هُمْ صَفَْعَنْتُ وإذ بتلا إبراهيم رب وبكلمات فَأَتَمَّهُ قال إني جاعنك للناس إمامه قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين أن البيت مثابة للناس وأمن والتخذ والتخذ مما قام إبراهيم مصطفى الله وَإِذْنَآ إِلَى الْبُرْعِ وَمَسَاعِ إِلَى الْآنِ طَهْرَ بَيْتِنَا نُطَائِفِينَ وَالْآكِفِينَ وَالرُّكَّاعِ السُّجُودِ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 بنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمّة مسلمة لك وأرنا منازكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والعكمة ويذكيهم إنك أنت الحزيز الحكيم وَمَنْ يَرْهَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِيَا نَفْسَهَ وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّمُ فِي نَاخِلَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إذ قال له رب أسلم قال أسلمت لرب العالمين وأرصى بها إبراهيم بنيه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 ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا ورصوا لا تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا ما نبلنا وما أُذن إلينا وما وما أُذن إلينا إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما وما أطيمث وعث وما أطين لبيء من ربنا بين أعد منه لا نفرق بين أعد منه ونحن له مذنمون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 صبغة الله ومن نحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل تحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم نحن له مخلصون أم يقولون إن إبراهيم وإثماعيل وإثاق ويعقوب ونسباط وكانوا هودا ورصالا قل أنتم أعلم أم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 يحدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا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 إلا لنعلم من يتبع الرسول مما يقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا عن الذي نادى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس رؤوف رحيم قد نرد قلبا وجهك في الثماء فلن وليك قبلتان ترضوها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وَأَيْسْتُمَكُنْتُ فَوَلْجُوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَا يَعْلَمُونَ أَمْ لَهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَوِيٌّ بِغَافِلٍ أَمَّا مَا يَعْمَلُونَ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 إن فريق منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. حينما تكونوا ياتبكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد العرام وإنه للحق من ربك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 كما أرسلنا فيك رسولا منكم يطلع عليكم آياتنا ويذكّيك ويذكّيك ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم. وَيُعَلِّمُكُم مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَذَكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَأَشْكُرُ لِي وَلَا تَكْفُرُونَ يَا أَجْعَلَ الَّذِينَ آمَنُوا ثَائِنُ بِصَبْرٍ وَالصَّلَاةِ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 من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفث والثمرات وبشر الصوابلين الذين إذا أصابت مصيبة قالوا إذا أصابت مصيبة قالوا إن إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ يُنَائِكَ عَلَيْهِمْ صَرَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُنَائِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ إِنَّ الصَّفَى وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَآئِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اِئْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ أَلَيْهِ أَنْ يَطْوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطْوَّ عَخِيْنًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِلٌ عَلِيمٌ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 إلا الذين تابوا وأطلعوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارُونَ أُولَائِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَئِنَ قَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ مَا إِذَا وَقُومُوا إِنَّهُ وَاعِدٌ لَّا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي a fdle feell في Like-t-elepi, 左ai-t ses الله important is ál parece-kérend. A fdle-fed. Mindengitch az ötű, Aseen وَبَثَ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِي فِي الْجَيَاعِ وَالْثَّعَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْرَّضِّ لَآيَتٍ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ومن الناس ما يتخذ من دون الله أندادا يحبونه كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله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 وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْلَا نُرَدُّ وَنَنَا كَرَّتًا فَنَتَدَاوَى مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا كَفَىٰ نِعْمَ يَوْمَئِذٍ لَّهُ أَعْمَالُهُمْ حَصْرَةً عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ يا أجه الناس كنوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين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 نتبعوا ما أنزل الله قول بل نتبع ما ألفينا علي آباءنا أو أولو كان آباءهم لا يعقلون شيئا ولا يهندون وَمَنْ اثْنَانِ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي بِمَا لا يسمع إِلَّا دُعَاءً أَوْ نِدَاءً ضَمَّ بُكْمٌ عمين فَهُمْ لا يَعْقِلُونَ يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رضقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما عرم عليكم الميتة والذم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فما نضطر غير باغ ولا عاذ فلا إثم عليه إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ وَعَلِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أنزل الله مِنَ الكتاب ويشترون به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 وإن الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ لَيْسَ الْبِدْرُ أَنْتَ وَلَا يُوجُوهُ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ wa laakin il bidro man manabilahi wal yawm al akhir wal malaikatu wal kitab wan wa ata al mal وآت المال على حبه زو القرب واليتام والمساكين وبن السبيل والسائدين وفي الزقوب وفي الزقوب وحقوم الصلاة وآت وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمُ إِذَا آهَذُوا وَالصَّبِرِينَ فِي الْبَأْثَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَعِينَ الْبَأْثِ أُنَائِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُنَائِكَ الْمُتَّقُونَ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصوات في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد ولوسى بنوسى فمن عفي له من أخيه الشيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربك ورحمك فمن اعتدل بعد ذلك فله عذاب نليم ولكم في القصوص حيات يا الباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا عضر أحدكم الموت إن ترك الواصية للوالدين ولقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما اسمه على الذين يبدنونه إن الله سميع عليم ثم غضف من مص جنافا وثما فأطلع بينهم فلأ إثم علي إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتخون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا على سفر فعدات من أيام أخرى وَعَلى الَّذِينَ يُضَيِّقُونَ فِي رِزْقِهِ مِّن مَّا رَزَقْنَاهُمْ فَتَظَاهَرُوا عَلَيْهِ ۚ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقون فمن شهد منكم الشرف الياصم وَمَن كَانَ مَريضًا على عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ يريد يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ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 وَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ وَافْتَحُوا إِلَىٰ نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ أَن تَمُنُّوا عَطَاءَكُمْ ۚ إِن كانَ مَنٌّ فَتَأْبَواهُ فَإِنَّ نَبَأَ الشِّرْكِ كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى الليل ولا تباشرونها وأنتم آكفوها في المساجد تلك عدود ضر فلَا تَقْرَبُهَا كَذَلِكَ يُبْجِنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لعلهم يَتَّقُونَ ولا تكون أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها وتدلوا بها إلى الحكام لتكون فريقا من موال الناس بنسم وأأنتم تعلمون. يسألونك عن الله الله قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بعاتات البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقاه وات البيوت من بوابها وَاتَّقُوا اللَّهَ عَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ وَقَاتِلُوهُمْ حَيْثُ صَاقَفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ مِنْ بَعْدِ الْمَسْجِدِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَوَّتُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ فَإِنْ تَنَاهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا عرى الظالمين أثر الحرام بالشهر الحرام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 وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِعَيْدِيكُمُ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُعِبُّ الْمُحْسِنِينَ وَأَتِمُّوا الْعَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ مَا إِنْ أُحْصِرِتُمْ فَمَا اَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدِي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدهي ما إلا فماكن منكم مري من وانا ابي اذم الرسغ ففديه من صيام او صلاه او قنوتين فإذا أمنتم فمن تمتع بالعرات إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا وجأتم تلك عشرة كاملة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 فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُّوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجَّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُوا اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُنِلَى الْبَابِ Lajsa, juna, unantabita, fadlán, midlán, binkum, faisa, قبليل من الضالين ثم أفيضوا من حس أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رعيم فإذا قضيتم منازككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم وشد ذكر فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في ناخرة من خلاق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 إِنَّ كَلَهُم نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْإِنْصَابِ وَالْقُرْآنُ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِسْمَعَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأْلَمُوا أَنَّكُمُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ أَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ وَإِذَا تَوَلَّا سَآفِنَ الْضِلِ يُرْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّفْلِ وَاللَّهُ لَا يُعِبُّ الْفَسَادَ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتُهُ الْعِذَّةُ بِالإِثْمِ فَحَصْبُهُ جَهَنَّمْ وَنَبِيسَ الْمِهَادِ ومن الناس من يشري نفس مبتغاء مرضوات الله والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة وَلَا تَتَّبِعُوا خُطَوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُبِينٌ فَإِنْ زَلَتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ هَلْ يَنْهُرُونَ إِلَّا آيَاتِ يَوْمُ اللَّهُ فِي الْهُرَلٍ مِنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَا لَمَرْ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ نُوهِ فَالْبَنِي إِسْرَائِينَ كَمَا تَيْنَاهُمْ مِنْ آيَةٍ بينة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 Mubashirin wa Muzhirin wa Anfa na ma ahum al Kitaba bil Haqil yaqum a bina al fi ma qhtafu fi wa ma فهدى الله الذين آمنوا لما مِنَ فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى مستقيم أَمْ حَصِبَتْتُمُ أَنْ تَدَخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَاتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ أَخْوَلَوْا مِنْ قَبَلِكُمْ مَثَتْهُمْ مَثَتْهُمُ الْبَأْثَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُرْزِلُوا حَتَّى يَقُولُوا رَسُولُهُ الَّذِينَ آمَنُوا مَأَوْمَةُ نَصْرُ الله أَنَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ يَفْعَلُونَ كَمَا ذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَفْقَدُ مِنْ خَيْرٍ فَلِنُوَالِدَيْنِ لِوَالِدَيْنِ وَلِقَرِيبٍ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شيء. خير لكم وحفا أن تعبوا شيئا وهو صر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد العرام وإخراج أهلي منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك فأولئك حبط وتعمالهم في الدنيا ولا آخرة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 كذلك يبين الله لكم ناياة لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتام قل افضاع خير وإن فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولشاء الله لأعلم تكون إن الله عزيز حكيم ولا تنكع المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركته ولا جبهتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبث المؤمن خير من مشرك ولو أغبكم أنائك يدعون إلى النار والله يدعو وإِنَّ اللَّهَ وَمَا في المعيض ولا تقربن حتى يطهر فإذا تطهر نفاتن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم عرس لكم فاتوا عرسكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم مناقوا وبشر المؤمنين وَلَا تَجَعَلُوا اللَّهَ أُرْضَةً لِعَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُوا وَتَتَّقُوا بين بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ لَا يُوَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي عَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ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 íngazmottalvában a Allah semirgalim, a tulvákat ittobbszobian لا يوم من بالله واليوم لا قدر وбоعلتهم أحق برضي في ذلك إن رضوا إطاعة ونفون مزني الذي عليهم بالمعروف ولتجاني عليهم تَاؤُجَ وَالرَّحْمَنُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ اَطْلَاقٌ مَرْتَن فَإِنْ ثَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ نُتَسْرِيحُكُمْ بِإِفْضَان وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا شيء إلا, إلا أن يخاف أن لا يقيما عدود الله فإن خفتم أن يقيم يقيما عدود الله فلا جناء علي ما فيما افتدت به تلك عدود الله فلا تأتدوها ومن يتعد الله فأنائك هم الظالمون فإن قلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح واللقافنا جناح عليه منيعا يقيم حدود الله وتلك حدود الله يبجنها وَإِذَا أَطَلَّتْ وَلَّقَتْ نَثَاءَ فَبَلَغْنَا أَجَلَهُمْ فَأَمْسِكُوهُمْ بِمَعْرُوفٍ فَنَسُدَّعُوهُمْ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُمْ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَن يَفْعَلْ ذَنِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ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 الله بكل شيء عليم وإذا طلقت نساء أقبلن أجنهم، فإذا تعذنون أئيا كأن أزواجهن إذا إذا بينهم بالمعروف. ذلك يوعب به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. ذلكم أذكانكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِئْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنَ الرَّدَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاءَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُمَّ وَكِسْوَتُهُمَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَرَّ وَالِدَةٌ ولا ذا ولا مولود له بولادة، وعلى الوارث مثل ذلك، فإن غدا فصولا أن ترضي منهما والتشاور فلا دونا عليهم، وإلا واتن أن تسترضعوا alaikum falajuna الذين يتوفون منكم ويذرون أذواجا يتوبصن بأنفسهن أربعة أشهر وأشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جنا عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناء عليكم فيما عرضتم به من خطبات النسائية وكنتم في أنفسكم عنم الله أنكم فتذكرونهم ولكن لا توائدون سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا أقدة نكائي حتى يبلغ الكتاب أجلا واعلموا أن الله يعلم ما في فسكم فأذروه وأعلم أن الله غفور عليم لا جنا عليكم إن طلقتن النساء ما لم تمسهن أو تفرضن فريضة فمتعوهم على الموسع قدره وعلى المقتل قدره متاء بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهم مَا وَقَد لَّن تَمْسُوهُم مَّا وَقَد فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تعفو أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بطير حافظوا على الصروات والصروات الوسطى وقوموا لله قومتين فإن خفتم فرجأن نورك بأنفسك فإذا أمنتم فذكر الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون حزواجا وصية لحزواجهم متاعا للحول غير إخراج فإن خرجنا فلاجنا عليكم فيما فعلنا فيه أنفسهم من معروف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 نمطر إلى الذين قرجوا من ديارهم وهم ألوف أذار الموت فقوى لهم الله وموتوا ثم أحيوهم إن الله ذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وَالَّذِينَ في فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ هُمْ صُومٌ وَهُمْ سَامِعُونَ عَلِيمٌ مَن فَلَّ فِي يُقِل ضَعْفًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وإليه ترجعون ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا إذ لنبي إنهم بعث لنا ملكا نقوة في سبيل الله Allah elhazított minket, kítbá alikom a kútál, aha túl kútál. Aha túl kútál. لَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا وَلَمْ يُقَاتِلُوا إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ وَقَال لَهُمْ نَبِيُّهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ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 وَقَالَ وَاصِعٌ وَقَالَ لَهُ نَبِيُّ أُمُوْنَ أَنَّ آيَتَمُ الْكِيْئِ أَعِيَاتِ ياكم الطابوت في سكينة من ربك وبقية وبقية مما ترك آل موسى وآل عروة تحمله الملائكة إن في ذلك آية لكم وَقَالُوا لَن تخرجوا إن الله عم بيتريق بكم بنار فمن سرب منهم فليس مني ومن لم يطأمه فإنه مني إلا من اغتوى طرفه بيده فشربوا منه إلا قليلا فَلَمَّا جَاوَثَهُ وَوَالَّذِينَ آمَنُوا مَأَهُ قَالُونَا طُّ وَقَتَلَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ بُلَاقٌ ضَائِكًا مِّنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا نجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرق علينا صبرا وثبت ثبت قدامنا وانصرنا على القام الكافرين فاظموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآته الله الملك والحكمة وعلمه مما يخاء ولولا دفاع بعضهم ببعض لفسدتهم ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات وإن اتلوها بالحق وإنك لمن المرسلين تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفأ بعضهم درجات وآتينا إيسى بن مريم البينات وعيدناه بروح القدس ولو شاء الله قد تتل من بعدهم من بعد ما جاءتهم البيانات ولكن اختلافوا فمنهم منا منا ومنهم من كفر ولو شاء الله ما قد تدلوا ولكن Allahul Maqdir, iyya al Bejön, feh, vala küllet, vala sáfai. A kafironok a A من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وما يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه الثماوات وضر ولا يؤده عظمان وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرجل من الغير فَمَنْ يَكْفُرْ بِالْطُوَرْتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ إِسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُسْقِلًا في صُوَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ أَلَّهُ وَلِجُّ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ وَمَا تَّأْتِ إِلَّا النُّورُ والذين كفروا. إبراهيم في ربي أنا ته و الملك أنا ته و الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحي وأموت قال أَيَأْتِي بِالشَّمْسِ <سؤال> مِنَ الْمَشْرِقِ فَأَتَىٰ مِنَ الْمَغْرِبِ أَوْ يحييها الله بعد موتي فاماته ومات من ثم بعثه وكان كم يابس وكان بيست يوما وبعض يوم. قال بل نَ وَلِي لَحْنَرِك وَلِنَجْحَ لَكَ Etっぱedre indicates Quealsmaksúly 1-1 2-3 V terö автомобili وَنَفَخُوا ذَرْعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُورُهُمْ إِلَيْكَ ثُمَّ جَعَلَ فَاصِرُهُمْ إِلَيْكَ ثُمَّ جَعَلَ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُمْ جُزْءًا ثُمَّ دَعَوْهُمْ بَيَاتِينَ كَفَعْيَاء وَعْلَمَ مَنْ ضَلَّ فَأَنَّ الَّذِينَ يُؤْفِقُونَ قَوْلَ أَمْوَالِهِمْ فِي <تصفيق> سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ Akkor azok, akik a prófétákat hallják, és a prófétákat hallják, Ha látok, hogy a szemem الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَلَا بِالْأَذَى كَلَّا فِيكُمْ فَوقَمَا لَهُ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ انفله كمثل صفوان <تصفيق> عميت لا وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنَ أَنفُسِهِم كَمَثَلِ جَنَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي فَآتَتُكْ لَا ضِعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، أَيَوَدْتُ أَحَدُكُمُ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِنْ وَأَنَا وَأَنَابِيرٍ تجرى من تحتي على من كل وله, ذرية وله ذرية ضعفاء وَفِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقْتَ تَتَفَكَّرُونَ عَنَتَ يَمَمُ الخبيثَ مِنْهُ تُفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِي إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيكَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَرِيجٌ عَمِيدٌ الشَّيْطَانُ يَئِدُكُمْ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بالفحشاء والله يعدكم مغفرة من وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد اوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الباب وما هنبقتم من لبقتين ونذرتم من نذر فإن الله يعلم وما للظالمين من وَإِن تُخْفُوْهَا وَتُوتُوْا الفُقَرَاءَ فَهُوَ لَكُمْ وَنُكَفِّرْ عَنْكُمْ مِنْ سَيْئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ لِفَعَلَيْكَ هُدَاهُمْ ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما إلا أو فإلكم وأنتم لا في سبيلنا إذا دَرِفُهُمْ بِسِمَاهُمْ لَا يَفْهَمُونَ النَّاسَ إِلَّا فَ وَمَا تُنْفِقُونَ غَيْرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَلِيمٌ Azok, akik a ribára esnek, nem állnak fel, hanem csak olyanok, mint aki a shaitán által szúrt. Ezért عن البيع مس نذبا واحل الله البيع وحظ منبا فمن شاء او موعظه رببه فانته فله ما خلف وامره يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ مَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارِنَفِيمَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَآمَنُوا الصَّلَوَاتِ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقَامُوا له الزَّكَاةَ لَهُمْ Oh, oh. وفعلوا فازنوا بعرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عطرة فنظلة إلى وَاَنْتَصِرْ وَخَيْرٌ لَّكُمْ اَلَمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فيه إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُوَفِّى كُلُّ نَفْسٍ ما كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ يا ايها الذين امنوا اذا تدايتم بدين لا اغلم ثم فاكتبوه وليكتم بينكم كاتب بالعد وانا يابكتبن ان كما علمه الله فليكتب واليمل الذي عليه الحق واليتق الله رب ولا يبغض من شيئا فإنك الذي عليه الحق سفيه نوائفه ولا يستطيع أي من الله فاليمل والجوب أدل تشهدوا شهيدين مثل جالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل ومرأتان من ترضون من الشهدائيا أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما نخرق ولا كبيرا إلى أجله ذلك أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى وأدنى أن لا تغتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم yudiru na binakum, falisa arikun junahun, wa اتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على ثفر ولم تجدوا كاتبا فرهاد مقبوضا فَإِنَ مِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُوَدِّ اللَّذِي تُمِنَ أَمَانَتَهِ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهِ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادًا وَمَنْ يَكْتُمَهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قُلْبُهُ وَالرَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدو ما في أنفسكم أو تخفوه يعاسبكم بالله فآثبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن وثود بما أنزل إليه من ربه والمؤمنين قنا ب بالَّه وَب إكتي وك بهغ ورصي لا نُفزق بين أحد م الصي وقالوا سمعنا وأقنا أفْان قبنا وإك المطين يكلف الله نفسا لا وسعاها لها ما كثبت وعليها ما اكتثبت ربنا لا تواخذنا إن نسينا واخطعنا ربنا ولا تحمل علينا التهو على الذين من قبلنا ربنا وما تحملنا ما عطط قتلنا به واغفر عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا arqam al